Bismillahir Rahmanir Rahim. Tasin. Tilka ayatul Qurani wa kitabin mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wayu'tunaz zakata wa hum bil akhiratihim yuqinun. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زُيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّكَ لَتَنْقُلُ حَكِيمٍ عَلِيمٍ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 انظر كيف كان عاقبه المفسدين ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 17. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 18. إن هذا لهو الفضل المبين 19. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إِذَا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 فَلَمَّا جَأَسُ لَمَا نَ قَالَاءتُ مِ الدُّونَنِ بِمالِم فَمَا آتَانِيَ اللهَّهُ خَيرُون مِمَّا أَتَكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللهَّهُ خَيْرُون مِماا أَتَكُم ببلَلْأَنتُم بِهَدِيتِكُمْ تَفْرَحُون يرجع اليهم فلا ناتي انهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها ادله وهم صاغرون قال يا ايها الملاؤ انيكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَطْيِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ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 وَأَنْ جَيْنََّينَ آمَنُوا وَكَانوا يَتَّقُون وَلُوقًَا إذ الطَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ وَأَن تُمْ تُبَصِرون أَإِكُم لتَأتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دٍُِّسَ بلَلْأَنتُم قَوْم تَجهَلون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 7. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ 8. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى 9. أَا خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 10. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يعدلون amma man ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajizan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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِن رَبَّكَ لاَا يَعلَُم تُكِ صُجُرُهُم وَمَا يُعِنُون وَماَا مِنْ غائِبَةٍ فيِي السَّماءِ وَالْأَوْضِ إِلَّا فِي كِتابَابٍ مُبين إِ هذا القُرْآَا لَا يَقُصُّ عَابَنِي إِسْراء لَ أَكثَرََّهُم فِيه يَخْتَلِفُون